فَوْ فِي عِنْدَ الشَّقَاقِ كَمْ أَهْلَكَ مَا مِنْ قَوْلٍ مِنْ قَضِيَّ فَنَادَ Alla Thank <laughs> you. بِكَمْ لَذِ ذِ رَهَا أَم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَمَّا فِيهِنَّ أَنْ فَإِنْ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب رسل فحق قعق وَمَا يَهَا أُونَِ إَِّ صَيحَاتَ حِذَ تََّدهَا مِ فَ وَابُ وَقَ لا عد لنا قطنا قبل